سلم الوصول إلى علم الأصول في توحيد الله واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم نظم الشيخ العلامة حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله أبداء باسم الله مستعينا راض به مدبرا معينا والحمد لله كما هدانا الى سبيل الحق احمده سبحانه واشكره ومن مساوي عملي استغفره واستعينه على نيل الرضا واستمد لطفه فيما قضى وبعد اني باليقين اشهد شهاده الاخلاص ان لا يعبدوا بالحق مألوه سوى الرحمن من جل عن عيب وعن نقصان وأن خير خلقه محمد من جاءنا بالبينات والهدى رسوله إلى جميع الخلق بالنور والهدى ودين الحق صلى عليه ربنا ومك و الالي و دواما سرمدا وبعد هذا النظم في الاصول لمن اراد منهج الرسول سالني اياه من لا بد لي من امتثال سؤله الممتثل فقلت مع عجزي ومع مع اشفاقي معتمدا على القدير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 بل خالق الخلق ليعبدوه وبالإلهيات يفردوه أخرج فيما قد مضى من ظهر آدم ذرياته كذري وآخذ العهد عليهم أنه لا رب معبود بحق غيره وبعد هذا لهم وبالحق الكتاب أنزلا لكي بذا العهد يذكروهم وينذروهم ويبشروهم كي لا يكون حجة للناس بل لله أعلى حجة عز وجل فَمَنْ يُصَدِّقْهُمْ بِلَا شِقَاقِ فَقَدْ وَفَى بِذَلِكَ الْمِيْفَاقِ وَذَاكَ نَاجٍ مِنْ عَذَابِ النَّارِ وَذَلِكَ الْوَارِيثُ عُقُبَ الدَّارِ ومن بهم وبالكتاب كذبا ولازم الاعراض عنه والابا فذاك ناقض كلا العهدين مستوجب للخزي في الدارين الفصل الاول في كون التوحيد ينقسم إلى نوعين وبيان النوع الأول وهو توحيد المعرفة والإثبات أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد إذ هو من كل الأوامر أعظم وهو نوعان أي من يفهم إثبات ذات الرب جل وعلا على أسمائه الحسنى صفاته العلا وأنه الرب الجليل الأكبر بروا الخالق البارئ والمصور. باري البرايا منشئ الخلائق مبديعهم بلا مثال سابق الأول المبدئ بلا ابتداء والآخر الباقي بلا انتهاء الاحد الفرد القدير الازلي الصامد البر المهيمن العلي علو وقهر وعلو الشارع جَلَّ عن الاضداد والاعوان كذا له العلو والفوقيه على عباده بلا كيفيه وَمَا عذاب الطَّالِعُ إِلَيْهِمُ بِعِلْمِهِ مُهَيْمٍ عليهم وَذِكْرُهُ لِلْقُرْبِ وَالْمَعِيَّةِ لَمْ يَنْفِي لِلْعُلُوِّ وَالْفَوْقِيَّةِ فَإِنَّهُ الْعَالِيُّ فِي دُلُوِّهِ وَهُوَ الْقَرِيبُ جَلَّ فِي عُلُوِّهِ حَيٌّ وَقَيُومٌ فَلَا يَنَامُ وَجَلَّ أَيُشْبِهَهُ الْأَنَامُ لا تبلغ الأوهام كن ذاته ولا يكيف الحجى صفاته باق فلا يثنى ولا يبيد ولا يكون غير ما يريد منفرد بالخلق والإرادة وحاكم جل بما أراد فمن وفاقه بفضله ومن يشأ أضله بعدله فمنهم الشقي والسعيد وذا مقرب وذا طريد لحكمة باليغة قضاها يستوجب الحمد على اقتضاها وهو الذي يرى دبيب الذري في الظلمات فوق صم الصخر وسائل سامع للجهر والاخفات بسمعه الواسع للاصوات وعلمه بما بدا وما خفي احاط علما بالجلي والخفي وهو الغني بذاته سبحانه جل ثناؤه تعالى شانه وكل شيء رزقه عليه وكلنا مفتقر اليه كلام موسى عبده تكليما ولم يزل بخلقه عليما كلامه جل عن الاحصاء والحصر والنفاد والفناء لو صار اقلاما جميع الشجر والبحر تلقى فيه سبعة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 يتلاك ما يسمع بالآذان كذاب لبصار إليه ينظروا وبالآيات خطه يسطر وكل ذي مخلوقة حقيقة دون كلام بارئ الخليقة جلت صفات ربنا بن الرحمن عن وصفها بالخلق والحدثان فالصوت والألحان صوت القار لكن ما المتلو قول الباري ما قاله لا يقبل التبديل كلا ولا أصداق منه قيلا وقد الثقات عن خير الملا بأن لأنه عز وجل وعلا في ثلث الليل الأخير ينزل يقول هل من تائب فيقبل هل من مسيء طالب للمغفرة يجد كريما قابلا للمعذرة يمن بالخيرات والفضائل ويستر العبا ويعطي السائل وأنه يجيء يوم الفصل كما يشاء للقضاء العدل وأنه يرى بلا إمكار في جنة الفردوس بالأبصار كل يراه رؤية العيان كما أتى في محكم القرآن وفي حديث سيد الأنام من غير ما شك ولا إذن رؤيا حق ليس يمترونها كالشمس صحوا لا سحاب دونها وخص بالرؤيات أولياؤه فضيلة وحوجب اعداؤه وكل ما له من الصفات أثباتها في محكم الآيات أو صح فيما له الرسول فحقه التسليم والقبول نمرها صريحة كما أتت مع اعتقادنا لما له اقتبت من غير تحريف ولا تعطيل وغير تكييف ولا تنفيلي بل قولنا قول أئمة الهدى طوبى لمن بهديهم قد اهتدى وسمي ذا النوع من التوحيد توحيد اثبات بلا ترديد قر افصح الوحي المبين عنه فالتامس الهدى المنير منه لا تتبع اقوال كل مارد غاو مضل مارق معاند فليس بعد رد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 بالعرش عن نديدي أن تعبد الله إلها واحدا معتالفا بحقه لا جاحدا وهو الذي به الإله أرسلا رسله يدعون إليه أولا وأنزل الكتاب والتبيان من أجله وفارق الفرقان وكلف الله الرسول المجتبى قتال من عنه تولى وأبى حتى يكون الدين خالصا له سرا وجهرا دب وجله وهكذا أماته قد كلفوا بذا وفي نص الكتاب يوصفوا وقد حوته لفظة الشهادة فهي سبيل الفوز والسعادة من قالها معتقدا معناها وكان عاملا بمقتضاها في القول الفعل ومات مؤمنا يبعث يوم الحشر ناج آمنا فإن معناها الذي عليه دلت يقينا وهدت إليه أليس بالحق إله يعبد إلا الإله الواحد المنفارد بالخلق والرزق وبالتدبير جلا عن الشريك والنظير وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا واردت فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها العلم واليقين والقبول قلوا وللقياد فادر ما اقول والصدق والاخلاص والمحبه وفاقك الله لما احب الفصل الثالث في تعريف العباده وذكر بعض انواعها وان من صرف منها شيئا لغير الله فقد اشرك ثم العبادة هي اسم جامع لكل ما يرضى الاله السامع وفي الحديث مخها الدعاء خوف توك كذوه جاء ورغبة ورهبة خشوع وخشية إنابة خضوع والاستعاذة والاستعانة كذا استغاثة به سبحان والذبح والنذر وغير ذلك فافهم هديت اوضح المسالك وصرف بعضها لغير الله شرك وذاك أقبح المناهي الفصل الرابع في بيان ضد التوحيد وهو الشرك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 اتخاذ العبد غير الله ندا به مسويا مضاهي يقصيده عند نزول الضر لجلب خير أو لدفع الشر أو عند أي غرض لا يقدر عليه إلا المالك المقتادر ما جعله لذلك المدعو أو y أو المرجو في الغيب سلطانا به يطالع على ضمير من إليه يفزع والثاني شرك أصغر وهو الرياء فساره به ختام الأنبياء ومنه إقسام بغير البار كما أتى في محكم الأخبار الفصل الخامس في بيان أمور يفعلها العام منها ما هو شرك ومنها ما هو قريب منه وبيان حكم الرقى والتمائم ومن يثق بِوَدْعَةٍ أَوْ نَابٍ أَوْ حَلْقَةٍ أَوْ أَعْيُنِ الذئاب أَوْ خَيْطٍ وَضٍّ مِنَ النُّسُورِ أَوْ وَاتِرٍ أَوْ تُرْبَةِ الْقُبُورِ لِأَيِّ أَمْرٍ كَائِنٍ تَعَلَّقَ وَكَانَ اللَّهُ إِلَى مَا علقه ثم الرقى من حومة او عين فان تكن من خالص الوحيين فذاك من هدي النبي وشرعته وذاك لا اختلاف في سنيته اما الرقى المجهوله المعاني فذاك وسواس من الشيطان وفيه قد جاء الحديث انه شرك بلا مريات فاحذرنه إذ كل من يقوله لا يدري لعله يكون محض الكفر أو هو من سحر اليهود مقتبس على العوام لبسوه فالتبس فحاذرا ثم حذار منه لا تعرف الحق وتنآ عنه وفي التمائم المعلقات انتاك ايات مبينات فالاختلاف واقع بين السلف بعضهم اجازها والبعض كف وان تكن من سوى الوحيين فانها شرك بغير مين بل إنها قسيمة الأزلام في البعد عن سماء للإسلام الفصل السادس من الشرك فعل من يتبرك بشجرة أو حجر أو بقعة أو قبر أو نحوها يتخذ ذلك المكان عيدا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 ما يقصد الجهال من تعظيم ما لم يأذن الله بأي عظما كمن يلذ ببقعة أو حاجر أو قبر ميت أو ببعض الشجر متاخذا لذلك المكان عيدا كفعل عابد الاوثان ثم الزيارة على أقسام فلا فتن يا أمة الإسلام فإن والزائر فيما أضمر في نفسه تذكير بالآخرة. ثم الدعاء له وللاموات بالعفو والصفح عن الزلات ولم يكن شد الرحال نحوها ولم يقل هجرا كقول السوفها فتلك سنه اتت صريحه في السنن المثبته الصحيحه او قاصد الدعاء تَوَسَّلُوا بِهِمْ إِلَى الرَّحْمَنِ جَلَّ وَعَلا فَبِدْعَةٌ مُحْدَثَةٌ ضَلَالَةٌ بعيدة عن هدي الرسالة وإن تعلم المقبور نفسه فقد اشراك بالله العظيم واجحد لن يقبل الله تعالى منه صرفا ولا عدلا فيعفو عنه إذ كل ذنب موشك الغفران إلا اتخاذني الرحمن الفصل السابع في بيان ما وقع فيه العامة اليوم مما يفعلون عند القبور وما يرتكبونه من الشرك الصريح والغلو المفرط في الأموات ومن على القبر سراجا أو أو على قريح مسجدا فإنه مجدد جارا لسنن اليهود والنصارى كم حذر المختار عن ذاوالعفائه كما روى اهل السنن بل قد نهى عن يبتي فاعل قدري وان يزاد فيه فوق الشبري وكل قبر فقد أمر بأن يسواها كذا صح الخبر وحذر الأمات عن إطرائه فغرهم إبليس باستجرائه فخالفوه جهره وارتكبوا ما قد نهى عنه ولم يجتانبوا فانظر إليهم قد غلوا وزادوا ورفعوا ناءاها وشادوا بالشيد والاجر والاحجار لا سيما في هذه الاعصار وللقناديل عليها اوقدوا وكم لواء فوقها قد عقدوا ونصبوا الاعلام والرايات وافتاتنوا بالاعظم الرفات الناحر في سوحها النحائر فعلا قول التسييب والبحائر والتامس الحاجات من موتاهم والتاخذوا إلههم هواهم قد صادهم إبليس في فخاخه بل بعضهم قد صار من أفراحه يدعو إلى عبادة الأوثار بالمال والنفس وباللسان فليت شعري من أباح ذلك وأورط الأمات في المهالك فيا شديد الطول والإنعام إليك نشكو محنة الإسلام الفصل الثامن في بيان حقيقة السحر وحد الساحر وأن منه علم التنجيم وذكر عقوبة من صدق كاهنا والسحر حق وله تأثير لكن بما قداره قد القدير اعني بذا التقدير ما قد قدره قد في الكون لا في الشرعة المطهرة واحكم على الساحير بالتكفير وحده القتل بلا نكير كما أتا في السنة المصرحة مما رواه الترمذي وصححه. عن جندب وهكذا في آثري أمر بقتلهم روي عن عمر وصح عن حفصات عند مالك ما فيه أقوى مرشد للسالك هذا ومن أنواعه وشوع به علم النجوم فدر هذا وانتبه وحله بالوحي نصا يشرع أما بسحر مثله فيمنع ومن يصدق كاهنا فقد كثر بما اتى به الرسول المعتبر الفصل التاسع يجمع معنى حديث جبريل المشهور في تعليمنا الدين أنه ينقسم إلى ثلاث مراتب الإسلام والإيمان والإحسان وبيان أركان كل منها اعلم بان الدين قول وعمل فاحفظه وافهم ما عليه ذا اشتمل كفاك ما قد قاله الرسول اذ جاءه يساله جبريل على مراتب ثلاث فالصله جاءت على جميعه مشتمله الاسلام والايمان والاحسان والكل مبني على اركان فقد اتى الاسلام مبني على خمس فحقق ودن ما قد نوقلا اولها الركن الاساس الاعظم وهو الصراط المستقيم الاقوم ركن الشهادتين فاثبت واعتصم بالعروه الوثقى التي لا تنفصل وثانيا اقامه الصلاه وثالثا تأدية الزكاة والرابع الصيام فاسمع واتبع والخامس الحج على من يستطيع فتلك خمسة وللإيمان سته أركان بلا نكران ايماننا بالله ذي الجلال وما له من صيفة الكمال وبالملائك الكرام البارره وكتبه المنزله المطهره ورسله الهدات للأنام من غير تفريق ولا إيهام أولهم نوح بلا شك كما أن محمدا لهم قد خاتما وخمسة منهم أولو العزم الأولى في سورة الأحزاب والشوراة لا وبالمعاد أيق بلا ترد وجودي ولد دعا علم بوقت الموعد، لكننا نؤمين من غير امترى بكل ما قد صح عن خير الورى من ذكر آيات تكون قبلها وهي علامات وأشراط لها ويدخل الإيمان بالموت وما من بعده على العباد حوتما أن كل مقعد مسؤول من ربما الدين ومن رسوله وعندذا يثبت المهيمن بثابت القول الذين آمنوا ويوقن المرتاب عند ذلك بأن ما موريده المهالي وباللقى والبعث والنشور وبقيامنا من القبور غرلا حفاتا كاجرات منتشر يقول ذو الكفران ذا يوم عسر ويجمع الخلق ليوم الفصل جميعهم علويهم والسف في موقف يجل فيه الخطب ويعظم الهول به والكرب وأحضر للعرض والحساب وانقاطعت علائق الانسان وارتاكبت سحائب الاهوال وانعاجم البليغ في المقال وعنت الوجوه للقيوم واقتص من ذي الظلم للمظلوم وساوت الملوك للاجناد وجيء بالكتاب والأشهاد وشهد بادت الأعضاء والجوارح وبادت السوءات والفضائح وابتوليت هنالك السرائر وانكاشف المخفي في الضمائر ونشرت صحائف الأعمال تأخذ باليمين والشمال طوبى لمن يأخذ باليمين كتابه بشرا بحور عيني والويل للآخيذ بالشمال وراء ظهر للجحيم صالي والوزن بالقسط فلا ظلمى ولا يخاذ عبد بي سوى ما عاملا فبين ناج راجح ميزانه ومقرف أو باقه عدوانه وينصب الجسر بلا امتراء كما أتى في محكم الانباء يجوزه الناس على أحوال بقدر كسبهم من الأعمال فبين مجتاز إلى الجنان ومسرف يكب في النيران والنار والجنات حق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 في استفتاح دار النعيم لي الفلاح هذا وهاتان الشفاعتان قد خصتا به بلا نكران وثالثا يشفع في أقوان ماتوا على دين الهدى الإسلام وأوبقتهم كثرة الآثام فأدخلوا رابد الإجرام أن يخرجوا منها إلى الجنان بفضل رب العرش ذي الإحسان وبعده يشفع كل مرسل وكل عبد في صلاح وولي ويخرج الله من النيران جميع من مات على الإيمان في نه الحياة يطرحون فحما فيحيونا وينبتونا كأنما ينبوت في هيئاته حب حميل السيل في حافاته والسادس الإيمان بالأقدار فايقنا بها ولا تماري فكل شيء بي قضاء وقدر والكل في أم الكتاب مستطر لا نوء لا عدوى ولا طيرا ولا عما قضى الله تعالى حي ولا لا غول لا هامة لا ولا صفر كما بذا أخبار سيد البشر وثالث مرتبه الإحسان وتلك أعلى هالد الرحمن ورسوخ القلب في العرفان حتى يكون الغيب كالعيان الفصل العاشر في كون الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية وأن فاسق أهل الملة لا يكفر بذنب دون الشرك إلا إذا استحل وأنه تحت المشيئة وان التوبة مقبولة ما لم يغرغر ايماننا يزيد بالطاعات ونقصه يكون بالزلات واهله فيه على تفاضلي هل انت كالاملاك او كالرسل والفاسق الملي ذو العصيان لم ينفع عنه مطلق الايمان لكن بقدر الفسق والمعاصي إيمانه ما زال في انتقاص ولا نقول إنه في النار مخلد بل أمره للباري تحت مشيئة الاله النافذة ان شاء عفا عنه وإن شاء اخذه بقدر ذنبه وإلى الجنان يخراج إن مات على الإيمان والعرض تيسير الحساب في النبا ومن يناقش الحساب عذبا ولا نكفر بالمعاصي مؤمنا إلا مع استحلاله لما جنا وتقبل التوبات قبل الغرغره كما أتى في الشرعة المطهرة أما متى تغلاق عن طالبها فبي طلوع الشمس من مغربها. الفصل الحادي عشر في معرفة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وتبليغه الرسالة وإكمال الله لنا به الدين وانه خاتم النبيين وسيد ولد ادم اجمعين وان من ادعى النبوه بعده فهو كاذب نبينا محمد من هاشم إلى الذبيح دون شك ينتمي أرساله الله إلينا مرشدا ورحمة للعالمين وهدا موليده بمكة المطهرة هجراته لطيبة المنورة بعد أربعين بادأ الوحي به ثم ما دعا إلى سبيل ربه. عشر سنين أيها الناس اعبدوا ربا تعالى شأنه ووحدوا وكان قبل ذاك في غار حراء يخلو بذكر ربه عن الورى وبعد خمسين من الأعوام مضت لعمر سيد الأنان أسرى به الله إليه في الظلام وفارض الخمس عليه واحة وبعد أعوام ثلاثة مضت من بعد معراج النبي وانقضت أوذين بالهجرات نحو يثربا مع كل مسلم له قد صاحبا وبعدها كل فبالقتال لشيعة الكفران و. حتى أتول الدين منقادين وداخلوا في السلم مذعنين وبعد أن قد بلغ الرسالة واستنقذ الخلق من الجهالة وأكمل الله به الإسلام وقام دين الحق. واستقاما قبضه الله العلي الأعلى سبحانه إلى الرفيق الأعلى نشهاد بالحق بلا ارتياب بأنه المرسال بالكتاب وأنه بلاغ ما قد أرسل به وكل ما إليه أنزلا وكل من, من بعده قد ادعى نبوة فكاذب فيما ادعى فهو ختام الرسل باتفاق وأفضل الخلق على الإطلاق الفصل الثاني عشر في من هو أفضل الأمة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم وذكر الصحابة بمحاسنهم. والكف عن مساوئهم وما شجر بينهم وبعده الخليفه الشفيق نعمان قيب الامه الصديق ذاك رفيق المصطفى في الغار شيخ المهاجرين والاوصار وهو الذي بنفسه تولى جهاد من عن الهدى تولى فانه في الفضل بلا ارتياب الصادع الناطيق بالصواب أعني به الشهم أبا حفص عمر من ظاهر الدين القويم ونصر الصارم المنكي على الكفار وموسع الفتوح في الأمصار ثالثهم عثمان ذو النورين ذو الحلم والحيا بغير مين بحر العلوم جامع القرآن منه استحت الرحمن بياع عنه سيد الأكوان بكفه في بيعة الرضوان والرابع بن خير الرسول أعني الإمام الحق ذا القدر العلي مبيد كل خارجي مارقي وكل خب رافضي فاسقي من كان للرسول في مكان هارون من موسى بلا نكراني لا في نبوة فقد قدمت ما يكفي لمن من سوء ظن من سالم فالستة المكملون العاشره وسائر الصحب الكرام البارره وأهل بيت المصطفى الاطهار وتابعوه السادة الأخيار فكلهم في محكم القرآن أثنى عليهم خالق الأكوان في الفتح والحديد والقتال وغيرها بأكمل الخصال كذاك في التوراة والإنجيل صفاتهم معلومه التفصيل وذكرهم في سنه المختار قد سار سير الشمس في الاقطار ثم السكوت واجب عما جرى بينهم من فعل ما قد, قد فكلهم مجتهد مثاب وخطؤهم يغفيره الوهاب خاتمة في وجوب التمسك بالكتاب والسنة والرجوع عند الاختلاف إليهما فما خالفهما فهو رد شرط قبول السعي أن يجتمع فيه إصابة وإخلاص معا لله رب العرش لا سواه موافق الشرع الذي ارتضاه وكل ما خلاف للوحيين فإنه رد بغير مين وكل ما فيه الخلاف نوص فرده إليه ما قد واجبا فالدين إنما أتى بالنقل ليس بلوهامي وحرس العقل ثم هنا قد انتهيت وتم ما بجمعه عنيت سميته بسلم الوصول إلى سمام باحث الأصول والحمد لله على انتهاء كما حمدت الله في ابتدائي أسأله مغفيرة الذنوب جميعها والستر للعيوب ثم الصلاة والسلام آبدا تغشر رسول المصطفى محمد ثم جميع صحبه والآل السادة الأئمة تدوم سرمدا بلا مفادي ما جرت الاقلام بالمداد ثم الدعاء وصيه القراء جميعهم من غير ما استثناء ابياتها يسر بعد الجمل تاريخها الغفران فافهم وادعوني